وَكَذَلِكَ جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول كما فعلوه فذرهم وما يفترون